غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 هو الذي يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابًا ثقالا سقناه رب بلد ميت فأنزل به الماء فأنزل به الماء